سبع استمع إلى العبارات ثم لونها مستعيناً بالقائمة كما في الأمثلة الكرة الطائرة كرة الطاولة كرة اليد السباحة كرة القدم كرة السلة